بَطَشَ الظَّالِمُ أَسْقَطَ الْجَنَّتَ حَصَبَةُ الظَّالِمِينَ, الظالمين وَيْلًا مَن سَنَّ آذَا وَيْلًا مَن سَنَّ آذَا وَيْلًا مَن سَنَّ آذَا وَيْلًا مَن اسقطوها الجنين اسقطوها الجنين عصبه الظالمين اسقطوها الجنين عصبه الظالمين ويل من سنا اذى غلا بالله يا زينا بي الحزينة جاوبيني وبطلي ويني نتشبل ويني تذوبيني قومي وعلى حجري يا بنتي أردت الساعة واردت سباب نوحة يا زينا بتخبريني بالله يا زينب يا الحزينة جاوبيني بطلي ونينك بالوليني يتذوبيني قومي وعلى حجري يا بنتي أردك الساق وردك سبب نوحك يا زينب تخبريني رغم الصغر علمها دهري الشاملين يا قالت له أبوها أردك أنت لي تجيني ما قدر على النهضة بعد ما شفتني مصاب ما قدر على النهضة بعد ما شفتني مصاب زلزل كياني وظلم الدنيا في عيني انا سمعت ام البتولة تصيح ولاه انا سمعت ام البتولة تصيح ولاه قومي يفضها العدى سقطة وجنيني ونك يا ما سمعتها وهي تنادي وانك يا ابو يا ما سمعت ها وهي تنادي وانك يا حي دريالي في شدة معيني طاحت على العتبه والمحسن شفت هي موت طاحت على العتبه والمحسن شفت هي موت وميت تنادي فضيعة فضدركيني بلل يا نبي الحزين جاوبيني بطل واني اتشبل واني تذوبيني بلل يا, يا الحزين جاوبيني بطل واني اتشبل واني قومي وعلى حجري يا بنتي أردتش الساعة واردتش سبب نوحة يا زيناك تخبريني رغم الصغر علمها دهري الشامل نياح قالت لابوها أردك انت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 أنا سمعت أم البتولة تصيح ولا أنا سمعت أم البتولة تصيح ولا قم يا فضغ العدس اقتوا جنيني وانك يا بوي ما سمعتها وهي تنادي وانك يا حدري اللي في الشد معيني وانك يا حجر اللي في الشدة معيني طاحت على العتبه والمحسن شفت تهيموت على العتبه والمحسن شفت تهيموت وامك في الضياف الضجر كيني وامك في الضياف الضجر طاحت على العتبه والمحسن شفت تهيموت امچ نادے فضایا فذرکینی امچ نادے فضایا فذرکینی گاملے ہے ائل مرتضا وصا دمعات جاری يعز علي يا منظر ميج تنظرين واما حيدار بالوصية مقيد من يمين وأنا ملزوم في وعدي وانت حيدار تعرفين وانت حيدار تعرفين قولها المرتضى وصاح دمعة تاتية يجري سخينة يعز عليها هي العقيلة منظرم تنظرين ومحيدار بالوصية قيد أمينا يمين وانا ملزم موفي بوعدي وانتحدى صرفينه وانتحدى صرفينه قام هتقبله تقل له ودميعها تغمله تقل له الرجس عن الرجل والباب جعله ويركله وشفته ميته وقعد تراب وبيدها موحسن تحمله قل لي يا بو يا شي الفكر ومصابته فتحمل ومصابت فتحم أما الرجيس يا بتعلي شمر الخناب طف كربلة وأما الذي وأما اللي يوقع في الترب في كربلة من حر ملاء في كربلة من والمحسن بيد البتو عبد الله مذبوح البلاء وتصبر أي رغم الألم لما ترك بمهزلة لما ترك بمهزلة قامت لبو احد قبل تقل اغدم اه تهمل تقل شف عن الرجل والبابي جاء لو يركله وشفتم توقع عالترب وبيدي همو وحسن تحمله قل لي يا بايش الفكر ومصعب شيف تحمله ومصعب شيف تحمله ومصع يا بتعلي شمر الخنى بطف كربلة واما اللي يوقع في الترق في كربلة من حرمله والمحسن في ايد ابو حل بلا وتصبرت رغم الالام لما تراك بمهزله لما